الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن نحن مازلنا في م ر ا ج ع ة الموضوعات ا ل س ا ب ق ة و ن س أ ل الله تعالى أ ن نتمكن من الانتهاء منها في الدقائق ا ل أ و ل ى من هذا الدرس وبعد ذلك نتمم ب ق ي ة الموضوعات التي لم نتكلم عنها في الدروس السابقه ة نحن نتكلم ا ل آ ن على ا ل ج ن ا ي ة إ ذ ا صدرت من أ ك ث ر من واحد فقلنا لو قتل أ ح د الاخوين ا ل أ ب والاخر ا ل أ م ة معا فلكل ا ن ق ص ا ص ويقدم ب ق ر ع ة ف إ ن اقتص بها أ و مبادرا ف د و ا ل د المختص منه قتل المختص إن لم قاتلا بحق وكذا إن قتلا مرتبا ولا زوجية وإلا نورث الثاني فقط وشرحنا هذه الصورة وبينا لم قاتلا قتلا ولا فعلى الصورة مرتبا وكذا زوجية بحق فقط هذه آراء العلماء فيها قال ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ويقتل الجمع بواحد اي لو ن ل م اجتمع روى مالك الله أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل نفرا خمسة ل غيلة وقال و ه ت ا ل عليه اهل صنعاء لقتلتهم به أ ي لو اجتمع عليه أ ه ل صنعاء لو اجتمعوا على قتله لقتلهم به ولم ينكر على عمر رضي الله تعالى عنه أ ح د من ا ل ص ح ا ب ة فكان إ ج م ا ع ا و ل أ ن ن ا لو قلنا إ ن ا ل ج م ا ع ة لا يقتلون بالواحد لفتحنا بابا ل ل ق ت ل ف إ ذ ا أ ر ا د إ ن س ا ن أ ن يقتل إ ن س ا ن ا تعانى عليه ب آ خ ر ة ويسقط القصاص عنهما فسدا ل ل ذ ر ي ع ة لا بد من قتل ا ل ج م ا ع ة بالواحد ف إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نقول ب م ب د أ سد الذرائع فيجب قتل ا ل ج م ا ع ة بالواحد اذا لم يكن عندنا أ ث ر كالاثر الذي ذكرناه عن عمر رضي الله تعالى عنه ف أ ث ر عمر الذي سكت عليه أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم صار إ ج م ا ع ا في ا ل م س أ ل ة وثانيا م ب د أ سد ا ل ذ ر ا ع يحتم علينا قتل ا ل ج م ا ع ة بالواحد وللولي ولي المقتول وهو الذي سيطالب بالقتل أ و بالعفو قد ي على ع مال أ و بدون مقابل له أ ن يعفو عن بعض ا ل ق ت ل ة لو اجتمع أ ر ب ع ه على قتل إ ن س ا ن فله أ ن يطالب بقتل الاربعه وله أ ن يعفو عن بعضهم ويطالب بقتل بعضهم ا ل آ خ ر ف إ ذ ا عفا عن بعضهم على مال فماذا ي أ خ ذ من كل واحد هل ي أ خ ذ من كل واحد د ي ة الجواب لا ل أ ن ه لو عفى عن ا ل أ ر ب ع ة لاخذ د ي ة و ا ح د ة ما تتعدد الديه ف إ ذ ا عفى عن واحد منهم ي أ خ ذ منه ربع ا ل د ي ة و إ ذ ا عفى عن اثنين ي أ خ ذ نصف ا ل د ي ة و إ ذ ا عفى عن ثلاثه ي أ خ ذ ث ل ا ث ة أ ر ب ا ع الديه و إ ذ ا عفى عن الجميع أ خ ذ د ي ة ك ا م ل ة فيحق له أ ن يطالب بقتل الجميع ويحق له أ ن يعفو عن بعضهم بما يقابله من الديه وللولي العفو عن بعضهم على حصته من الديه باعتبار الرؤوسي ا ب عدد ت ب ا ر ع القتله ف إ ذ ا كانوا عشر مثلا كل واحد عليه عشر ج ي ا وهكذا والكلام السابق الذي ذكرناه إ ن م ا هو في ا ل ج م ا ع ة إ ذ ا ت و ا ط و ا وكان الجميع ممن يقتل بالقاتل أي في التي الصور السابقة التي راجعناها في بعض الحالات يشترك اثنان في القتل إ ل ا أ ن أ ح د ه م ا لا يقام عليه الحد بسبب من ا ل أ س ب ا ب إ م ا ل أ ن ه مخطئ واحد مخطئ و ا ل آ خ ر م ت ع م ل أ و ل أ ن أ ح د ه م ا كان قتله ليس عمدا و إ ن م ا هو شبه ع م والاخر م ت ع م ل وقد يكون أ ح د القاتلين شريكا ل ل أ ب ي أ و شريكا ل ل أ م شريكا ل ل أ ص ل يعني فالاب لا يقتاد منه لابنه كما ذكرنا في الدروس ا ل س ا ب ق ة ا ل أ ب و ة م ا ن ع ة من ا ل ق ص ا م فما هو حال الشريك في هذه الحاله ة الصورة السابقة إذا اجتمع عدد على قتل واحد قتلوا على قتل ب عدد إذا فإذا كان الجميع ممن يقبلوا القصاص فإذا وجد في الشركاء لا يقبلوا القصاص لأن كان أحدهما قاتلا خطأا أو قاتلا قتلا شبه عمد أو كان فيه مانع الاقتصاص كالأبي ممن من لأن يمنع من منه وجد عمد في فيه شبه أو أو فهذا له حكم آ خ ر غير الحكم السابق الذي ذكرناه قبل قليل وقد قدم له ا ل إ م ا م الشربيني رحمه الله تعالى ب ق ا ع د ة ع ا م ة في هذا الموضوع فقال لا يقتص من شريك مخطئ أو شبه عمد إ ذ او اشترك اثنان أحدهما أ مخطئ أو أن, أحده أو أن أحدهما قتل قتلا قتل شبه عمد والآخر المتعمد لا الشريك لما الآن تنذكره من يقتص ويقتص من شريك من امتنع قوده لمعنى فيه كشريك、الأبي. الاب أ ب ل أ لولا ا ل أ ب و ة لقتل ولكن ا ل أ ب و ة م ا ن ع ة من قتله فشريكه ليس كشريك المخطئ وبناء على هذا ف إ ن ه يقتص منه إ ذ ا شريك المخطئ وشبه العمد يقتص منه وشريك من امتنع قوده ل ع ل ة فيه ل م ع ن ى ف ي ه ليس ب س ب ب ا ل خ ط أ ل ي س بسبب ش ب هناك العمد و إ م بسبب ا م ن ف ي ه أ ل ا و ج ب ان يكون هناك ايضا يكون ه ل ا ل ايضا ي ا و ن هناك ايضا يكون هناك ل ايضا يكون هناك ايضا ل ي ر ح م ه الله ت ع ا ل ى و ل ا ي ق ت ل ش ا ي ك مخطئ وشبه عمد لماذا؟ قال لان م ذ ا قال ل أ الزهوق الذي وقع حصل بفعلين أ ح د ه ذ الفعلين ا ي ج ب القصاص وهو فعل المتعمد والفعل الثاني ف ي ه ل أ ن ه خ ط أ أ و شبه عمد وفي كلا الحالين قلنا لا قصاص و م ن ا ن على ذلك يغلب المسقط للحد على الموجب له اذا اجتمع موجب للقصاص ومسقط له يغلب المسقط للقصاص على الموجب له قال ويقتل شريك الاب ب ي ل م ذكرت لكم ق ل قليل الفارق الأبي المخطئ والآخر القتل الآن إلى الاثنين إلى بين شريك وبين يُعزى الاثنين معهم. فأحد القاتلين من أحدهم متعمد مخطئ معهم اثنان منه إذا اشترك فأحد لأنه سوف مخطئ يقتص فيغلب على الموجب. الفعل م الموجب على ل ا نصفه موجب ونصفه ا ل آ خ ر غير موجب و أ م ا شريك ا ل أ ب لو اشترك رجل مع اب في قتل الولد وكلاهما متعمد ك ل ا ه م متعمد ا ا ل أ ب متعمد و ا ل آ خ ر متعمد ا ل أ ب لولا ا ل أ ب و ة لكان قاتلا عمدا ولصار حكم الشريكين ح كونه م الجماعة التي ذكرناها قبل قليلا إذا قبل قتلت ا ا ع د ف ح ن غضتنا النظر عن لقتففنا من الاثنين لو الأبوة و معا ك وجد في ا ل أ ب مانع لا يقال إ ن قتل ا ل أ ب ليس موجبا كقتل المخطئ قتل ا ل أ ب موجب لولا م ا أ ب الابوه الكامنه فيه موجبا للقصار لأنه قتل عمد فكونه وجد فيه ك و وجد ن ه ف مانع يمنع من إ ق ا م ة الحج عليه هذا لا يسري إ ل ى الشريك ا ل آ خ ر الذي قتل متعمدا وبناء على هذا يقتل شريك ا ل أ ب ي ولا يقتل شريك, شريك المخطئ أ و شريك شبه ا ل ع م وهذا هو الفارق بين الاثنين في الصورة الأولى لا ما مانع وإنما بسبب الشخص وإنما المانع بسبب الفعل بسبب بسبب القتل ذاته ما يؤدي إ ل ى القصاص ل أ ن ا ل ق ت ل نصف القتل موجب ونصفه ا ل آ خ ر غير موجب بينما هنا لا الذي منع من القصاص هو ا ل أ ب و ة الكامنه ة في الأبي ذ ه صورة صور يقتص الاشتراك من التي في ه الاب أو يقتص فيها, أو لا يقتص فيها على التفصيل الذي قدمناه من هذه الصور هذه اشترك على ع لو من د عبد وحر في قتل عبد عبد عبد وحر نحن في قتل عبد. نحن ذكرنا في أ ر ك ا ن القصاص أ ن ه لا بد من ا ل م ك ا ف ا ة ما بين القاتل والمقتول وقلنا لا يكافئ المسلم الذمي ف إ ذ ا قتل مسلم ذميا لا يقتل به ولا يكافئ الحر العبد ف إ ذ ا قتل حر عبدا فلا يقتل به وكذلك لا يقتل الوالد بولده ف إ ذ ا اشترك عبد وحر بقتل عبد فهل يقتل العبد أ م لا يقتل الحر لا نقتله ليس معنى هذا أ ن القتل مباح أ و أ ن ه لا يعاقب انا اكرر هذا في كل فقره يدفع قيمته أ و يدفع وديته على التفصيل الذي سنذكره ولكن لا يختص منه أن يعاقب لا بد أ ن يعاقب على هذا القتل لكننا ما نقتل الوالد ة بالولد ف إ ذ ا شارك عبد حرا في قتل عبد قال يقتل العبد ا ل ع ب د يقتل ل أ ن ه مكافئ للعبد و أ م ا الحرف لا يقتل بي فصار كشريك الابي أ ب ر ك شريكي لولا ا ل ح ر ي ة في القاتل الثاني لقتلناه ولو كان المقتول حرا لو شارك عبد حرا في قتل حر يقتل الاثنان, معا يقتل الاثنان معا لكن هنا شارك عبد حرا في قتل عبد فالحر ما نستطيع أ ن نقيم عليه حد القصاص ل ل ح ر ي ة ا ل ك ا م ل ة فيه ك ا ل أ ب و ة في الاب أ ب ف ك م أن أ شريك ا ل ي يقتل شريك يقتل لقتل لأنه لو لا الأبوة الأب كذلك الحر لأنه لو لا حريةه لقتلنا الحره لو قتلا حرا لقتلا به فكونه وجد مانع في أ ح د القاتلين لسبب ما فهذا لا يؤدي إ ل ى المنع في القاتل ا ل آ خ ر وكذلك لو شارك ذمي مسلما في قتل ذمي شارك ذمي م س لو م ذمي ا في قتل ل كان القاتلان ذميين لقتلناهما لكن أ ح د القاتلين مسلم ما ليس كفأن الزمي ليس ك فلا يقتل المسلم به إ ذ ا وجد في أ ح د القاتلين مانع ذاتي ا منع من إ ق ا م ة القصاص عليه فيقتل شريكه كشريك الأبي. في الاب ل قلنا ل ا ا ي ر ي ما يقتص منه ف إ ذ ا شارك إ ن س ا ن حربيا في القتل يقتن ل أولا لا به إذا إ شارك س مسلم ا شارك ن ذمي أو ر ح به ي في يقام ي ا قتل مسلم ل ع القطاس يقتص منه الحرب لا قال الحرب يقتص أم منه ولا ن ن ا نقيم ع لا ي ه إن ل وقاطع قصاصا او ح د ه احد الاشخاص له على احد الاشخاص قصاص في طرف فاقتص منه وقطع يده قطعها الان بحق ا بغير حق قطعها بحق ولو مات المقطوع ما على القاطع شيء لانه حينما قطع قطع بحق فاذا شاركه اخر فبعد ان قطع صاحب الحق يد الجاني الاخر قصاصا جرحه إ ن س ا ن آ خ ر ومات بالقطع والجرح معا ق ا منه يقتص م ن ا لانه ج ر ح ل أ لو كان ا ل قطع ا قصاصا قطع لو كان قطع بغير حق ومات بالفعلين لقصصنا من الاثنين معا فكونه وجد في أ ح د المتسببين مانع يمنع من القصاص هذا لا يمنع في ا ل آ خ ر هذه الصور كلها الصور ستتكلم على شريك من وجد فيه ما يمنع من إ ق ا م ه حد القطاط عليه نعم قال وكذا ش ر يقتل ك ا قطاطا ط ع ق أو وكذا حدا ي شريك جارح النفس إ ذ ا جرح إ ن س ا ن نفسه س ب ب ما من ا ل أ س ب ا ب ثم جاء آ خ ر وجرحه ومات من الجرحين معا يقتل الجارح الثاني إ ذ ا مات من الاثنين معا وشريك دافع الصائل نحن عندنا في باب ا ل ص ي ا ل لو أ ن إ ن س ا ن ا صال على آ خ ر صال عليه يعني اعتدى عليه اعترض طريقه اعتدى عليه ب و س ي ل ة من وسائل الجاهل صال عليه معتدى له أ ن يدفعه ب ا ل أ خ ف فالاخف ف إ ذ ا استطاع أ ن يدفعه بالمعروف دفعه ما يجوز له ان يزيد على ذلك استطاع أ ن يدفعه بجراح ب س ي ط ة ما يجوز له أ ن يقتله ف إ ذ ا لم يستطع أ ن يدفعه إ ل ا بالقتل قتل ويعتبر هدرا ف إ ذ ا جرح إ ن س ا ن ا ل ص ا ئ ل ه بدفعه عن نفسه ثم جاء آ خ ر وجرحه بعد أ ن دفع ومات من الجرحين معا أ ح د الجارحين فيه مانع يمنع من القصاص منه وهو المعتدى عليه و أ م ا ا ل آ خ ر فلا يوجد فيه المانع فيقتص منه نعم إذن ويقتد شريك الأبي وعبد ش ا ر حرا في عبد وذمي شارك شريك حربي ك وكذا مسلما في وكذا في وذمي ذمي عبد و ق ا قصاصا ط ع أو وشريك حدا ل ن ب ي و د الان ف ع ا ئ ر الأظهر في ا ت ق ل ا ل آ ن إ م ا م النووي إ ل ى موضوع آخر يتسبب فيه اخر ل عملين هناك العملان م و ت عن هناك صدران ش ص ص ي ن ولكن هنا العملان د ا واحد شخص ولكن اختلفت صفتهما فقال ولو جرحه جرحين عمدا و خ ط أ ا ر د أ ح د ا ل أ ش خ ا ص على آ خ ر فجرحه جرحين الجرح ا ل أ و ل كان عمدا لكن جرحه الجرح الثاني ج ر ح ا ل خطا ما قصده فجرح ومات صورة الصورة ولو أو وخطأ بهما عندكم عمدا الثانية الكتاب الشرح هذه جرحه جرحين في في خطأ او جرحه جرحين احدهما مضمون والاخر غير مضمون كما لو جرح حربيا او مرتدا جرح الحرب ي ليس مضمونا وجرح المرتد ليس مضمونا على التفصيل الذي ذكرناه في الدروس ا ل س ا ب ق ة ثم اسلم المجروح الحربي اسلم والمرتد رجع الى الاسلام فجرحه م ر ة ث ا ن ي ة بعد أن أسلم أو بعد أن رجع إلى بعد رجع الجرح إ س بسبب ل الآن ا ومات بهما مات م ي ن الثاني أ لأنه أو و مضمونا وفي ل ليس حال الردة أو حال الحرابة وفي كلا الحالين لا يضمن جرحه جرحه م أسلم م بعد أن ج ر ح ه أو جرح أحدهما جرح الجرح ا ا ل ث مضمون ل أ ن ه و ق ع في ح ا ل ة ا ل إ س ل ا م ومات الرجل المرتد الذي رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م والحرب الذي أ س ل م مات بسبب ا ل جرحين مات بسبب جرح مضمون وجرح غير مضمون هل يقتل الجانب هذا ا ل ص و ر ة ا ل أ و ل ى جرح جرحين أ ح د ه م ا ع م د والثاني خ ط أ لو استذكرنا ا ل آ ن ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها قبل قليل إ ن ن الفعله القتل وقع بسببين أ ح د ه م ا مسقط و ا ل آ خ ر غير مسقط موجب ما الذي يغلب يغلب المسقط وهنا أ ي ض ا في الحالة الأولى جرح عمدا و خ ط أ أ ح د السببين مسقط و ا ل آ خ ر موجب ف ا ل ن ت ي ج ة أ ن ه يغلب المسقط على الموجب وفي ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة جرح جرحا مضمون جرحا غير مضمون يغلب أيضا غير المضمون غير على المضمون ويسقط القصاص عن ا ل ج ا ن ي قال ولو جرح ولو جرحه جرحين عمدا وخطا أ ومات بهما او جرح حربيا او مرتدا ثم اسلم وجرحه ثانيا فمات لم يقتل في كلا الحالين تغريبا للمسقط على الموجب صورة ثالثة من الصور التي يقع فيها الموت بسببين. تعدد في الموت لو المجروف أن وداوى جرح اخر جرحه ثالثة التي فيها الاسباب ان انسانا كل من فقام بسببين تعدد يقع في هذه هذه بسم مذفف أ ي أ ن ه مسرع في الموت يسارع في موته أ ح د الرشاد ز ر ح الاخر فقام المجروح أ ت ى بدواء يسارع بموته فيه سم قاتل وليس من الشرط أ ن يكون سما و إ ن م ا هو يذكر ل أ ن ه الدارج على ا ل ا ل س ن ة و إ ل ا ف ب أ ي و س ي ل ة سارع في موت نفسه ه بموته عامد متعمد يسارع ا م أتى بشيء و ث ل أ ن ه وضع على جرحه دواء فيه سم ا ل قاتل يقتله فورا فما لا قصاص على جارحه ولا دياس لانه هو الذي انتحر لا قصاص عليه ولا دياس والرجل هو الذي قتل نفسه ولكن الجرح الذي وقع أ و ل ا لابد أ ن يعاقب عليه الجارع ل م ا سنذكره من ضمان الجراحات نحن ا ل آ ن نتكلم ع ل ى ا ل ق ص ا ص متى يقتص من ا ل إ ن س ا ن واما أ م ا ا ل أ ح ك ل على م ت ت ر ب ة الاحكام ي ل أ ا ل م ت ر ت ب ة على الجراحات و ك ي ف ي ة الاقتصاد من الجاني بأن أو يقام عليه لحد القتل أو قطع الطرف لحد وما يقابل هذا من ا ل أ ح ك ا م إ ذ ا أ س ق ط القصاص أ و أ س ق ط ا ل م ط ا ل ب ة ب ق ط ئ الطرف كل ه س ي ت ي معنا بالتفصيل بعد هذا الموضوع طويله ة جدا فلابد ل من أن يضمن أن ا ل جدا ر سنذكره السورة ح النحو على الذي والتفصيل الذي أتى إذا تنبينه هذه ب و ء يسارع في موته. الصورة الثانية السورة إنسان نفسه فقام المجروح وداوى شرح آخر موته بسم لم يقتل غالبا قد يقتل ولكنه غالبا لا يقتل قال يعتبر في هذه الحاله ة كشريك ش ب العم كشريك شبه العم الفعل صار ب ث ب ب مات هو بالجرح والسم السم الذي لا يقتل غالبا لكنه قتل مثل الضرب ب أ د ا ة لا تقتل غالبا فمات المضروب منها ايش سمينا هذا القتل سميناه شبه عمد ف ا ل آ ن داوى جرحه بسم لا يقتله غالبا قال في هذه ا ل ح ا ل ة يعتبر شبه عمد فلا قصاص على جارحه في ا ل ن ف س ل أ ن ه شريك لصاحب شبه عمد بل عليه نصف ا ل د ي ة ا ل م غ ل ظ ة والقصاص في الطرف إ ن اقتضاه الجرح يعني إ ذ ا كان قد قطع منه طرفا فيجب عليه ق ط ع إ ذ ا كان جرح لا بد له من ضمانه أ و الاقتصاص منه حسب نوع الجرح على التفصيل الذي سنذكره هذه الصوره ة الثانية الصورة الثالثة داوى ن ف س بسم يقتل غ الثانيه ب ا حال الأولى يقينا يسارعك الصورة موتي يقتل ة الصورة الثالثة لا يقتل غالبا الصورة الثالثة داوى ن ف س بدواء يقتل غالبا وقد لا يقتل يقتل غالباً وقد غالبا ل في مالات عدم القتل و ا ل د ة ولكن غالبا يقتل وهو عالم ب أ ن هذا الدواء سوف يميته غالبا لو استعمله قال فشريك جارح نفسه وبناء على ذلك فعليه القود في الاصح لأن الإنسان لو جرح نفسه وجرحه جرح آخر نفسه ومات من الجرحين ف إ ن الجارح ا ل آ خ ر يقام عليه حد القصاص وكذلك هنا وهناك أ ق و ا ل أ خ ر ى قيل بانه شريك مخطئ لكن مجموع ة الضرب أ ض ى ا ل إ ن س ا ن إ ل ى القتل ما هو حكمه عمل كل واحد ليس قاتلا ً لكن مجموع ة ا ل أ ع م ا ل قاتل في هذه ا ل م س ا ل ة أ و ج ه كثيره ل ل أ ص ح ا ب أ ص ح و ا هذه ا ل أ و ج ه أ ن ه م ان تواطؤوا عليه ت ف ق و ا على ضربه ف إ ن ه يجب عليهم القصاص ل أ ن الموت صار متفقا ً عليه و إ ن لم يكونوا متواطئين عليه فلا قصاص عليهم ا ل آ ن ص و ر ة عكس الصور ا ل س ا ب ق ة تماما انسان قتل عددا من الناس أ ا مزل واحدة مات الجميع. و م ا ن ع ل م مَنِ الذي مَاتَ الَّذِي أَوَّلَا هذه ص و ر ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن يقتلهم واحدا واحدا على الترتيب هذه ص و ر ة ث ا ن ي ة كيف يقتص من هذا ا ل إ ن س ا ن لما قتل عدد واحد ا ق ل ن ا تجب عليهم ديه فيما لو عفا عن الجميع و إ ذ ا عفا عن بعضهم واقتص من البعض الاخر فالذي يعفو عنه يدفع ما يقابله من ا ل د ي ة ف إ ذ ا كانوا ا ر ب ع ة دفعوا ربع ا ل د ي ة إ ذ ا عفى عن واحد إ ذ ا عفى عن اثنين دفعوا نصف ا ل د ي ة ل أ ن المقتول له د ي ة و ا ح د ة ولكن ا ل آ ن ا ل أ م ر معكوس واحد قتل عددا من ا ل أ ف ر ا د فهذا إ ن ا ق ت ص منه ا ل أ و ل طيب و ا ل ب ق ي ة ماذا يعملون لا قصاص لهم ولا د ي ة ما يصير لا بد اما أ ن يكون لهم قصاص واما أ ن يكون لهم د ي ة وبناء على ذلك قالوا من قتل جمعا مرتبا قتل أ ر ب ع ة أ و خ م س ة على الترتيب قتل ب أ و ل ه م ا ل أ و ل الذي قتل أ و ل ا يقتل به هذا الجاني والباقون قال الباقون ي أ خ ذ و ن ا ل د ي ا ت ي أ خ ذ و ن ا ل د ي ا ت من ماله لكل واحد ديار و أ م ا إ ذ ا قتلهم معا د ف ع ة و ا ح د ة كان هدم عليهم جدارا مثلا قال في ا ل ق ر ا ء ولابد بواحد بواحد بواحد الواحد وأما يقتل بالجميع ما يقتل بالجميع يقتل بالجميع يقتل لأنه يكافئه قال قتل بواحد منهم لكن القرعة البقية فالبقية لهم الديا ما ما يكافئ هذا أن منهم تعينه زاد الإمام ا ل ن و و ي ر ح م ه الله ت على ا ه ن الامام زاد صورة ع ى ل إ الرافعي في المحرر قال فلو قتله غ ي ر الاول أ أنه و ل ل ن ق إذا قتل مرتبا ا قتل قتل أ وللباقين الدياد فلو قام ولي الثاني أ و ولي الثالث وقتل القاتل ما انتظر حتى ي أ ت ي القاضي أ و لم ي س ب ح ل ل أ و ل بالقتل قضى له القاضي ا ل أ و ل ل أ ن يقتل قال لو ق م ف اقتصت فبادر ولي الثاني أ و الثالث أ و الرابع وقتل الجاني ما هو الحكم فما يترتبع هو عصى عصى ل أ ن ه ع ت د ى على حق غيره ويعجل على هذه ا ل م ع ص ي ة ويقع قتله قطافا عن مقتوله و أ م ا ا ل أ و ل فيطالب بالديه في ذ ه الحالة والقاضي يتصرف مع هذا الرجل بناء على معصيته ا ل م ع ص ي ة ليست في القتل ل أ ن ه يستحق القتل ولكن المعصيه ن اعتدى على حق غيره كان حق القصاص ل ل أ و ل فاعتدى عليه و أ خ ذ ه منه ومن حقه أ ن يقتل ه ولكن لما كان قتيله ليس ا ل أ و ل فكان ا ل أ و ل أ و ل ى فكونه اعتدى ع ف ى ب ه ذ ا ا ل ع ت د ا ء و ي ع ذ ر عليه بناء ك ي ش القاضي يقضي وقد يعفو عنه、نعم. ويطالب ا ل ب ق ي ة بالديار ا ل أ و ل و ب ق ي ة المقتولين وكذلك لو لواحد لو بواحد فلو وقتله ولكن الذي القرعة قتلهم قلنا يقتل له القرعة فلو بادر آخر أيضا وقتله. لم فقتله خرجت تخرج آخر تخرج بادر قرعة فما معا أيضا بادر قصاصا يقع ويكون قد عصى ل أ ن ه خالف مقتضى القانون الشرعي في ا ل ق ر ع ة يقع قصاصه وللبقيه ة الديئة الصور جملة من تتمة من صور ذ الديار ا ق ب بتغير ب ي ل لكن تختلف عنها ت و ل حال المجروح من وقت الجرح إلى وقت الموت ل ا من تصور وقت وقت ذ ك ر ن ه ا فيما ج ح في حالة الحرابة وجرحه جرحان فجرح حربيا إنسانا أسلم في آخر ثم نعم أ و مرتدا أ و عبد ن ب ت ي هذه ثلاث صور والذي ذكر تقريبا نظيرها قبل قليل جرح حربيا أو مرتدا أو عبد نبتي فأسلم الحربي أو أو ف أ س ل م الحربي أ و المرتد وعتق العبد ثم مات بالجرح ه جرحين جرح في حالة الحرابة أو الردة والجرح الحرابة الردة الآخر حالة في الإسلام بعد أو كل م ج ت م ع موجب ومست فغلب ا ل م و ت هناك عمل جرحين يعني الموت نسب إ ل ى سببين ا ل آ ن ا ل ص و ر ة السبب واحد ولكن تغيرت ح ا ل ة المجروع كان ب ص ف ة عين الجرح ثم صار ب ص ف ة أ خ ر ى وقت الموت كان جرح الحربيه ا ل آ ن في ح ا ل ة ا ل ح ر ا ب ة ماما وبعد ان جرح أ س ل م وبعد أ ن أ س ل م س ر الجرح فمات تغير الصفه ت والعمل المجني عليه ما بين الجرح إ ل ى الموت هذه مثل ا ل ص و ر ة ا ل س ا ب ق ة ولكن هناك عزي الموت لسببين هنا عزي إ ل ى سببين واحد إ ذ ا كنتم تذكرون مر معنا نظير بهذه الصور وقلنا العبره في حاله الفعل وليست في حاله الموت وقال جرح حربيا او مرتدا او عبد نفسه فاسلم اي العبد ر او المرتد ق اي ل ع جرحه في حال الرق وبعد ان جرحه عتقه سيده ومات بسبب الجرح تغيرت في في حال الحالة الحالة الاولى ما كان كفئا السورة الثانية لماذا ا ض ن على القاتل. لا ضمان لأنه على القاتل كما بينا هذا سابقاً. وكذلك لو قتل الانسان عبد نفسه م ا يقتل به ولكن ا ا ا يتعقم م لأنه ل ل لا تفهم م هذا ا نؤكد د ئ ما هذا لأن الناس يفهمون هذا الفهم الناس لأن م عليه ك و س أن يعمل ذ ا ا ل ضمان ل في نفسه عبد ك عمله اعتبارا كقطعا ما ولكن عليه بحاله ة بحالة الجرح اعتبارا بحالة لما ج ر ح ك الجرح ن يمكن مرتد و علم سيسلم مكان أنه ه جرحه, جرحه فيها الردة فالعفرة حالة بالحالة في التي وقع فيها الجرش وهناك قول ضعيف ب أ ن ه تجب ي أ د ي ة هذه ص و ر ة من الصور جرحه في ح ا ل ة ا ل ر د ة أ و ا ل ح ر ا ب ة ثم أ س ل م فمات بسبب الجرح ا الجرش, ما في ضمان. لحالة الجرش. لأنه لو في حالة الرجة أو الحرابة ما شيء. ثانية من هذا القبيل الصورة الثانية ما جرحهما ولكنه رماهما في السهم السهمة ل لأنه لو قتله ولكنه ة صورة أو أنفك من من فيزمه في في شيء بعيد ويعلم ص و نحو المرتد أو ب ب ه ح المرتد ا ل ر وهو ي أ ن ه م ا على ص ف ة ا ل ح ر ا ب ة والردى ولكن قبل أ ن يصل إ ل ي ه اليهما س ه م قبل أن ص ل ل إ ي أ و إ ل ى أ ح د ه م ا ا ل س ه م أسلم أ ر ا ب أ ن يضرب يقتل ح ر ب ي ه ب ا ل س ه م لما أ ط ل ق ا ل س ه م كان مرتدا أ و كان حربيا لما وصل إ ل ي ه ا ل س ه م أ ث ن ا ء وجود ا ل س ه م في الطريق اسم ويقع هذا رجل كان يتلقب ى الشاه وذلك لا يعلم ف أ ص ا ب ه السهم بعد أ ن أ س ل م هذه الصورة تغيرت ح ا ل ة المجنيه عليه من س ا ع ة اطلاق السهم إ ل ى ساعه ة الموت ا ولو م ر م الموت ف أ أ ضرب عبد ع نفسه ف ق قال فلا قصاصة. قصاص قصاص فلا ما فيه. لأنه لما رماهما كان في حالة تبيح له رميهما لأنه له فيه في تبيح لكن في عاليتي يهوى اللمافي قال والمذهب وجوب ديه مسلم اعتبارا بحال ا ل ا ص ا ب ة ل أ ن ح ا ل ة اتصال ا ل ج ن ا ي ة لما وقعت الجنايه كانا مسلمين, لما وقعت الجناية فعلا يعني أصابه كانا مسلمين. فلا بد أ ن يكون لهما حق فلا بد أ ن تدفع ديتهما لا يقتص منه ل أ ن ه لما أ ر ل ق ا ل س ه م ه ك ا ن في ح ا ل ة تبيح له الرمي لكن لما وقعت ا ل ج ن ا ي ة فعلا كانا معصومين الحرب أ س ل م أ و المرتد ر ج ع إ ل ى ا ل إ س ل ا م وبناء على هذا فتجب عليه د ي ة المسلم ولكن ا ل د ي ة م خ ص ص ة على العاقله ليس ك د ي ة من قتل في غير هذه الصوره ة الصورة معكوسة الآن أيضا عكس ذ ه هناك أطلق السهمة الصورة أطلق إلى إلى مسلم إلى مرتب أو جرح مسلما ر ت ا ثم أ ف م ت بسراية السهم أسلم العكس مسلما الجرح الصورة جرح الآن إليه وصل على أو وقد ثم ارتد المجروح ومات ع بالسرايه ايش الحكم في هذه ا ل ح ا ل ة لو أ ن ك م فكرتم قليلا بالصور ا ل س ا ب ق ة لعرفتم الحكم تماما قال النفس هدر وارتد ويجب ا ل م و وقع ت ف حالة الردة كان ا ولو ذلك ل بسبب ر ح ط ي عاد ما عليه ما قصاص طيب و الجرح الذي فعله في ا ل أ و ل ل م ا ج ر ح ه أولا كان مسلما قال ل كان هذا ا ج ر ح يضمن ولذلك ق ان ل الجرح ويجب بالأخر قصاص كان قطع فيقطع و إ ن كان جرح فيجرح على التفصيل الذي سنذكره لكن من الذي يستوفي هذا قال يستوفيه قريبه المسلم يستوفيه قريبه ا يستو لان م م س يستوفيه ل وقيل ل ل إ م م ا أ المرتد لا وارث له لما مات مات مرتدا و إ ذ ا اختلف دين الوارث والمورث فلا توارث بينهما إ ذ ا من الذي سيطالب بقصاص الطرف أو الجرح؟ الذي ج ر ح ا ل أ ح د ث ه الجارح ح ا ل ة إ س ل ا م المجروح قبل أ ن يرتد قد يطالب به ا ل إ م ا م على القول الضعيف ولكن القول ا ل ص ح يطالب به وارثه المسلم فيما لو كان قريبه المسلم قريبه ا لا م م س ل ط ب ع ما وارث ا يصير ل بد من دفع المال على الجرح كم يدفع هذا الجارح ش قال إذا أقل إذا اختضى الجرح مالا الأمرين إذا اختضى الجرح مال وجب ج أرشه من وزية و س ي أ ت ي معنا أ ن ه ا أ ن و ا ع هناك جروح م ض ب و ط ة م ق د ر ة نستطيع أ ن نجرح ا ل ج ا ن ي ة كالجرح الذي جرحه هناك بعض أ ن و ا ع جروح م ق د ر ة مثل الكسر لو أ ن إ ن س ا ن قطع يد انسان من المرفق نقطع من المرفق، لا م مثلج لكن لو كسرها كسرها من الساعد ماذا نعمل ما نستطيع أ ن نكسرها من الساعد ل أ ن ك س ر غير منضبط ما نضمن إ ذ ا كسرنا ان تكسر من نفس المكان الذي كسرت به يد المجني عليه ماذا نعمل نقطعها من الكوع وندفع للمجني عليه مالا مقدرا س ي أ ت ي معنا تقديره فيه ح ك و م ة ف إ ذ ا هذا ما نستطيع أ ن نضبطه الجروح كذلك بعض الجروح يضبط ب إ م ك ا أم ن ك أ ن تجرح جرحا يساوي الجرح الذي الجرح أ و ق ع ه الجاني بمجني عليه بعض الجروح لا ي س ت ط ي ذلك ماذا يقابله إ ذ ا كان ما نستطيع ان نجرحه وماذا نعمل يجب عليه المال قال فإذا الجرح مالا هذا المال كم؟ قال في بعض الحالات إذا الإنسان إنسان هذا يأخذ يأخذ يأخذون اقتضى الجروح مالا المال قال الحالات الجروح المجروح مالا الديا الورق يأخذ من الدية إنسان واحد قد قتل تعددت بعض لو أكثر كم من دية ي أ خ ذ و د ي ة و ا ح د ة لكن لو قطع يديه وقطع رجليه أ و قطع شفتيه كم د ي ة ياخذ عددا من الديه في بعض ا ل أ ط ر ا ف لها د ي ة طرفان لهما ديتان أ ر ب ع ه لها اربع دياه وبناء على هذا ا ل ج ر و ش قد يجرح ع د ة ج ر و ش مجموع المال الذي يترتب على هذه الجروح يفوق الديه ف إ ذ ا كان الجرح الذي وقع بالمسلم قبل أ ن يرتد نقولنا بعد ان جرح ارتد كما ل والجرح ما يمكن أ ن يقتص ع ن ي ي من الجاني بجرح مثله و إ ن م ا يقابله مال كم يدفع افرض أ ن المال صار يساوي عددا من ا ل ز ي ا د ماذا ي أ خ ذ أو قريب او ماذا يدفع هذا الجاني قال في هذه ا ل ح ا ل ة يدفع أ ق ل ا ل أ م ر ي ن من أ ر ش ه و ا ل د ي ة نرى إ ذ ا كانت الجروح التي حدثت أ ق ل من ا ل د ي ة نعطيه المال المقابل لهذه الجروح و إ ذ ا كانت ا ل د ي ة أ ق ل من هذا ففي هذه ا ل ح ا ل ة نعطيه ا ل د ي ة ف إ ن اقتضى الجرح مالا وجب أ ق ل ا ل أ م ر ي ن من أ ر ش ه و د ي ة نعم وقيل ي أ خ ذ ولو أ ر فقط ارتد في أقوال ضعيفة. الآن إلى ضعيفة من تخذ ص ة أخرى ر ولو ا جرح ثم ارتد أ ث ن ا ء الجرح ارتد ثم أ س ل م م ر ة ث ا ن ي ة ا ل آ ن تغيرت صفته مرتين كان مسلما فجرح ثم ارتد أ ث ن ا ء الجرح ماما ارتد رجع إ ل ى ا ل إ س ل ا م م ر ة ث ا ن ي ة تغيرت صفته مرتين ثم مات بالسرايه من الجرح ا ل أ و ل الذي جرحه في ح ا ل ة ا ل إ س ل ا م قال فلا قصاص ل أ ن ه انتهى إ ل ى حاله ة لو مات ف ي ا أثناء、الردة. لو ر د ل مات في تلك ا ل ح ا ل ة لما وجب قصاص على ما ذكرنا قبل قليل قال فصارت هذه ا ل ح ا ل ة ش ب ه ة د ا ر ئ ة للقصاص أ نحن ن ن د ر أ هذه ا ل أ م و ر بالشبهه تدرأ الحدود ا ل ب ب ش ا ت فكونه وصل ل ح ا ل ة لو مات فيها لكان مهدرا تعتبر هذه ا ل ح ا ل ة ش ب ه ة صحيح لما شرح كان مسلم ولما مات كان مسلما ن ولكن تخللت صفتين ص ف ة لو مات فيها لكان مهدرا وبناء هذا ما يختص منه نعم وهناك أنه كانت ضعيش قول إذا الردة في بالنسبة فصل صاحبه بين, الرد بين زمن الرده ان كان طويلا فلا قصاص و إ ن كان قصيرا فقصاص وعلى كلا القولين ي ج ب الديه بكمالها ل أ ن الجرح لما وقع وقع في ح ا ل ة ا ل إ س ل ا م والموت لما وقع وقع في حاله ا ل إ س ل ا م بسبب سرايه الجرح فلا قصاص ولكن يجب عليه الديه ك ا م ل ة وكذلك لو جرح مسلم جميا ف أ س ل م الجمي لما جرحه ما كان مكافئا ولكنه لما مات صار مكافئا او جرح عبدا جرح عبد مسلم لما جرحه ما كان مكافئا ل أ ن الجارح حر م ج ر و ع عبد فعتق العبد و أ س ل م الزم ومات ب ا ل س ر ا ي ة فلا ق ص ا ص ة وتجب ديه مسلم على ما ذكرنا طيب للذم واضحة. الدية الاسم واضحة للذم إ ذ ا أ س ل م ي أ خ ذ ه ا ورثته المسلمون إ ذ ا كان له و ر ث ة مسلمون س ف ح ا ن ه العبد جرح في ح ا ل ة الرق ثم عتق ومات في ح ا ل ة ا ل ح ر ي ة الجرح ا ما عليه قصص ل عليه ا ل د ي ة لمن تكون قال ا ل د ي ة تكون لسيده ل أ ن الجرح وقع حينما كان العبد مملوكا ولو لم يعتق لطالب السيد بقيمته لطالب السيد بقيمته ويطالب ب د ي ة لطالب بقيمته طيب عتق ومات ا ل آ ن ما عده قيمه الحر ما يقوم ب ا ل م ا ل إ ذ ا ماذا تجب على القاتل في هذه ا ل ح ا ل ة تجب الديه من ي أ خ ذ الديه ي أ خ ذ ه ا سيده لكن لنفترض أ ن الديه كانت أ ك ث ر من القيمه ولو مات قبل أ ن يعتق لما كان للسيد أ ن يطالب ب أ ك ث ر من القيمة. الديه ق ي م ة الآن الزية يأخذ فالزيادة بورثته والآن قد تكون أ ق ل من ا ل ق ي م ة وقد تكون أ ك ث ر من ا ل ق ي م ة فان كانت أ ق ل من ا ل ق ي م ة أ و م س ا و ي ة ل ل ق ي م ة أ خ ذ ه ا السيد كلها و أ م ا إ ذ ا كانت اكثر من ا ل د ي ة لو مات هذا الرجل قبل أ ن يصير حرا في ملك السيد لما طالب إ ل ا ب ا ل ق ي م ة ف ا ل آ ن من باب أ و ل ما يطالب إ ل ا ب ا ل ق ي م ة ف ي أ خ ذ قيمه وما زاد فيكون ل و ر ث ة هذا التمتم ن ن س ا ولو قطع يد عبد ف م ا بسراية فلسيد الأقل الذية القيمة رسورة ما قتل العبد وإنما قطع يده وفي قطع اليد نصف دية على م اليد سيأتي معنا ا ب ت ف ص ل ل ف ا س ي ماذا يطالب في الحالة؟ هذه في ل نصف ه له كان عبدا ثم ومات العتق مات اليد قال السيد له الاقل من الدية ونصف إما من ن عتق بعد قطع بسبب الواجبة ثم و ا ا ل ق ل ل من ا ي الواجبة او ل نصف ق ي م ة شورة جديدة لو قطع يده قطع يد ه عبد ما ونحن نتكلم على ص و ر ة العبد وقد ت ج د تريد في غيره يعني, يعني الصورة في أنه وإنما الصورة هكذا الكتاب قطع يده فعتق ص ا ر حرا بعد أ ن صار حرا جرحه اثنان, ليس واحداً جرحه اثنان ومات بسرايتهم ا ل آ ن اشترك عليه ث ل ا ث ة أ ح د ه م أ ح د ا ل ث ل ا ث ة جرحه حال الرق والاثنان ا ل آ خ ر ا ن جرحه حال ا ل ح ر ي ة ومات بسبب ا ل ث ل ا ث ة لا شك بناء على القواعد التي ذكرناها والصور التي بيناها لا قصاص على ا ل أ و ل ل أ ن ه لما جرحه كان, كان رقيقا ولم يكن كفءا والعبره بحاله الجراحه فلا قصاصة على الأول إن كان حراً مانع يمنع من إ ق ا م ة الحج عليه ل أ ن ه حر وذاك رقيق ما وجد في ا ل آ خ ر ا ن مثل هذا وبناء على هذا لا بد من إ ق ا م ة الحج عليهم لا بد أ ن ي ق ص ض منهما ل أ ن ه مات بسبب الجروح الثلاثه ة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحره وسلمه